قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله وَلَا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك